الجزء الأول من الفصل العشرين من كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طعا علاقات خطرة هنستعرض في الجزء ده من الكتاب 30 علاقة خطرة كل واحدة منهم ليها ملامح ومواصفات وتفاصيل لو ما أخدتش بالك كل علاقة فيهم ممكن تكون مؤزية جدا ولو فتحت عينك وأخدت بالك يبقى بتحمي نفسك وبتحمي غيرك وبترسم بإيدك طريق سوي وممهد وخالي إلى حد كبير من أي ألغام نفسية أو عاطفية هنعرف مع بعض يعني إيه علاقة وأي جزء منك هو اللي بتعمل بيه علاقاتك مع اللي حواليك وإيه ملامح بعض العلاقات في حياتنا وإيه تأثيرها علينا وعلى غيرنا هنشوف العلاقة الاعتمادية وعلاقة العمى وعلاقة الحبل السري وهنتكلم عن العلاقة مع حد انطوائي أو حد نرجسي أو حد موسوس أو شكيك هنخد في تفاصيل العلاقات اللي بتتعامل مع شخص سايكوباث أو شخص مستغل أو حد مدمن. هنستعرض علاقة التقديس وعلاقة التقمص وعلاقة التقمص الإسقاطي. هنعرف يعني إيه علاقة مع اللاشيء ويعني إيه علاقة البلع وإيه هي علاقة تحقيق النبوءة. هيظهر لك إنت إزاي ممكن تعمل علاقة مع نسخة قديمة من نفس البني آدم وإزاي بتعمل علاقة مع دورك في المجتمع وإزاي بتكون في علاقة مع حد عايش دور الضحية او دور الجاني أو دور المنقذ هتشوف خطورة العلاقة مع مجموعة وهتعرف إيه هي العلاقة اللي تحير وإيه هي العلاقة اللي تجنن وإيه هي العلاقة اللي ما تتسميش هنكتشف مع بعض هل الزواج اصلا علاقة وفي الآخر هنوضح إيه هي العلاقة الصحية الطيبة اللي تغير وتصلح وتعالك بعض العلاقات دي أنا وصفتها في كتاباتي السابقة بس حبيت أسجلهم هنا تاني بشكل مجمع لأهميتهم الشديدة وعلشان يكون الفصل ده من الكتاب بالنسبة لك زي المرجع اللي ترجع له في أي وقت تحس فيه إنك محتاج له للتوضيح بعض العلاقات والأمثلة مكتوب بصيغة المذكر وبعضها مكتوب بصيغة المؤنس ودي فقط أمثلة توضيحية ومش معناها حصر نوع معين من الشخصيات في أحد الجنسين واحد العلاقة مع شخص نرجسي دي علاقة مستهلكة ومستنزفة على كل المستوات الاسم مشتق من نارسيسس وهو كان شاب غريقي وسيم وجميل جدا وكان عجبه جماله قوي لدرجة انه كان بيحتقر باقي الناس لانهم مش على نفس الدرجة من الوسيمة والجمال حد من اهل بلده وداه النهر وخليه يشوف جمال وشه على سطح الماية نارسيسس انبهر وفضل يتأمل جماله لفترة طويلة جدا لغاية ما مات من حبه المريض لنفسه. في العلاقة دي هتلاقي نفسك مع حد بيحب نفسه جدا. هو مش عيب طبعا ان الواحد يحب نفسه. بس ده بيحب نفسه وبس. بيعبد نفسه ويقدسها لأبعد حد. وشايف انها أهم حاجة في الدنيا. وان هو ليه الأولوية على أي حد وأي حاجة مهما كانت. هتلاقي نفسك في علاقة مع حد بيتكلم عن نفسه كتير قوي، شايف ان كل حاجة بيعملها مهمة، كل خطوة بيخطيها ليها معنا، وإنه يستاهل أكتر بكتير من اللي هو فيه دلوقت. حد مستعد يضحي بأي حاجة في أي وقت علشان خاطر نفسه، مستعد يرمي أي حد وراه، مستعد يدوس على أقرب وأحب الناس ليه علشان يطلع سلمة واحدة الفوق او خطوة واحدة قدام. يقطعك في الكلام علشان هو يتكلم وانت تسمع ما يلتزمش باي قواعد او مواعيد او اعراف او قوانين لانه شايف نفسه اكبر منها وانها ما ينفعش تتطبق عليه ما مشاعرك ولا احساسك في نفس الوقت اللي يطلب منك تراعي مشاعره واحاسيسه طول الوقت شايف نفسه احسن وعايز يبقى الاحسن والافضل في كل حاجة طول الوقت اناني ومغرور ومنفوخ زي البالونه الهوا بيتبهى كتير بكلامه ومظهره وطريقته ودماغه وقدراته وعاوزك وعاوز الناس تشوفه دايماً فوق البشر عاوز العالم يدور حواليه ومستنى منك ومن كل الناس التأدير والاحترام والإعجاب بمبرر وبدون مبرر عنده قدرة فظيعة على الإقناع ممكن يحسسك انك أميرة الأميرات وساحرة الساحرات وأول ما يوصل لغرضه تبقي عنده أقل واحدة في الدنيا ويرميك تحت رجليه لو قلت له لأ تبقى مصيبة ولو ما شفتيش اللي هو شايفه يتهد العالم وتتخرب الدنيا لو انتقطتيه يتدايق ويكتئب بسرعة وممكن يغضب ويهوج ويكسر لمجرد انك شككت في كلام ممكن يستخدمك ويستخدم اي حد واي حاجة علشان يوصل للي هو عاوزه لو لقيت نفسك في علاقة مع شخص بالشكل ده خدي ديلك في سنانك ويجري اتنين العلاقة مع شخص اعتمادي ده بقى حد هيخلص عليك الشخص الاعتمادي من اسمه كده هيفضل طول الوقت معتمد عليك عاوزك تكون جنبه على طول وما تسيبهوش لوحده أبدا هيفضل دايما يطلب منك المشهورة والنصيحة وحتى أخذ القرارات مكانه علشان ما يحملش نفسه مسئولية أي حاجة بيعملها هيسألك يلبس إيه وياكل إيه ويصهر فين النهاردة وساعات يعيش فين ويشتغل إيه هيسألك بطرق كتير وأشكال مختلفة من اول السؤال الصريح لغاية السؤال المداري في هيئة طلب أو نصيحة أو مشورة. سلبي جدا خواف لأقصى درجة، ويخاف جدا يعترض او يقول لأ، يدور على اللي يشجعه ويلزق فيه، ممكن يوافق على حاجة هو مش مقتنع بيها لمجرد أنه يرضي حده وما يزعلهش منه. مشكلته الكبيرة هو أنه بيخاف يبقى لوحده ويعتمد على نفسه، لأنه حاسس دايماً أنه ضعيف، وقليل الحيلة. علشان كده مستعد يدفع أي تمن في مقابل رضا اللي معاه واستمرار علاقته بيه. الشخص اللي زي ده هيتعبك وهيستنزف طقتك وفكرك ومجهودك ومشعرك. هيكون عامل في علاقته معاك زي الطفل الصغير. دايماً طلبات وإحتياجات وكأنه مش بيشبع. هيخليك تفكر مكانه وتحس بداله ويا سلام لو تعيش بالنيابة عنه. وعى نفسك تنقح عليك وتعجبك الحكاية وتتصور بقى انك انت حلال العقد وقاهر المشاكل وعبقر عصرك وزمانك وتروح واقع في دور المنقذ للشخص ده علشان دي علاقة مرهقة مهلكة هتدي فيها وبس من غير ما تاخد اي حاجة تلاتة علاقة التقديس في العلاقة دي في حد بيقدسك بيتعامل معاك على انك شخص خارق فظيع ملكش حل الحكاية دي بتحصل كتير في علاقات الحب خاصة في أولها وفي علاقات تانية غيرها طبعا انت نفسك ممكن تعمل الحكاية دي مع حد تاني يعني تشوف واحد أو واحدة على انها ما فيهاش غلطة ملاك نازل من السماء وبقى الكلام اللي انت عارفه ده مشكلة العلاقة دي هي انها بتعميك عن الجوانب التانية من الشخص اللي انت بتتعامل معي وتخليك عايش في خيال وهمة فوق منه على ألم محترم لو العلاقة دي تعملت معك بيكون في مشكلة تانية وهي إن اللي بيقدسك ده هيحاول يعتمد عليك ويخليك مصدر دائم للأمان والحنية والعطاء والمعرفة يبقى زي الطفل اللي بيدور على الرضعة كل شوي في مشكلة أكبر وهي ان اللي بيقدسك النهاردة غالبا هيجي بكرة ويقلب على الوش التاني يعني لو ملبتش كل طلباته وكنت عند كل توقعاته او ما كنتش متاح لي طول الوقت هيبدأ يشوفك بالشكل العكسي تماما فتبقى أسوأ واحد في الدنيا وما تعرفش حاجة ومش بتفهم ولا تقدر والوضع يعنعكس 180 درجة هي لعبة شكلها حلو على المدى القصير لكن على المدى الطويل بشكلها كتير ما تفرحش بالتقديس وما تقدسش حد اللي يستهل التقديس هو ربنا بس وإحنا بشر مش آله علاقة العمى. العلاقة دي من العلاقات المؤزية جدا بين الناس في نوع ده من العلاقات في طرف مش شايف الطرف الثاني اصلا يعني بيكون جواه مشاعر قديمه متخزنه ناحيه حد تاني حبيب قديم ولا من زمان صديق ناحيه حتى ابوه او امه ويتعامل مع شريكه في العلاقة بنفس المشاعر دي مش بس نفس المشاعر لا ده كمان نفس ردود الفعل ونفس طريقه التفكير والاستقبال القديمه كانه شايف و سامع وحاسس الحد الثاني ده بالظبط بس وهو مش واخد باله واللي معاه في العلاقة مش واخد باله برضو يعني واحد يشوف واحدة في الشارع ولا يعرفها ولا عمره شافها قبل كده ويحس ناحيتها بحب رهيب من غير اي سبب وبدون اي مقدمات وهو مش عارف ان الحب ده قديم جدا وجواه من زمان زماننا حد تاني خالص مدرسته في ابتدائي واحدة قربته او امه مثلا وهو لبس البنت المسكينة صورة الحد ده او حد يحس بغضب شديد جداً نحيتحد ما عملش أي حاجة تستهل الغضب وهو برضو مش عارف إن ده غضب مخصون جواه نحيتحد تاني خالص واحد صاحبه حد جرانه أو أبوه مثلا وهو برضو لبسه صورة صاحبه أو جاره أو أبوه كتير قوي من علاقتنا بيحصل فيها كده الحب من أول نظرة الكره من أول كلمة الغضب اللي ملهوش سبب وكتير من الخناءات والمشاكل الزوجية نعرف إزاي إذا كانت مشاعرنا ناحية حد مشاعر حقيقية ناحيته فعلا ولا مشاعر قديمة مكبوتة بس عملنا لها إعادة توجيه أول ما تلاقي مشاعرك ناحية حد كتير جدا وسريعة جدا وملهاش أي مبرر اعرف فورا إنك غالبا مش شايف الحد ده ومش بتتعامل في الحقيقة معاه هو انت بتتعامل مع حد تاني من خلاله ساعتها افتح عينيك وشوف من جديد وافتح ودانك، واسمع من جديد، وافتح إحساسك، واستقبل صح. خمسة، العلاقة مع حد موسوس. دي بقى العلاقة اللي هتحس فيها انك تحت السيطرة. هتلاقي نفسك مع حد كل حاجة عنده بالورقة والقلم. كل خطوة محسوبة، كل شيء مدروس، مفيش أي فرصة للخطأ. ولو حصلت منك او من غيرك أي غلطة يا ويلك يا سوادليلك. لوم معتب وتعذب ضمير بلا نهاية. الشخص ده بيحب كل حاجة تبقى منظمة ومظبوطة وفي وقتها وفي مكانها. مش بيحب المفاجآت ولا الحاجات غير المتوقعة. ممكن يقضي أوقات طويلة جدا كل يوم علشان يرتب او يزبط او ينظف أي حاجة. مثالي وضميره صاحي. بس صاحي زيادة عن اللزوم. يقف على الوحدة وما يفوتش أي حاجة. بيلتزم بالقواعد ويستغرق في التفاصيل لغاية ما يتعب ويتعب اللي حواليه صارم بساعات آسي وغضبه صعب جدا مش بيعبر عن مشاعره وعواطفه كتير لإنه بيعتبرها ساعات نوع من الضعف ما عندهوش أي مرونة في تفكيره ولا تصرفاته هي كده يعني هي كده حريص شوية وبخيل شوائتين في الحقيقة التعامل مع حد بالشكل ده صعب ويا سلام لو انت من النوع التلقائي شوية لأنك هتحس الطول الوقت انك مضطر تحسب حسابات كتير قبل ما تقول أي كلمة أو تتصرف أي تصرف لأنه لو ما عجبهوش هتقوم القيامة بجد وكمان هتتعب جدا معه عاطفيا لأنه بالرغم من كونه عنده مشاعر جياشة وحساس قوي لكنه كتوم ومش بيحب يظهر اللجواه بسهولة إلى جانب أنه مش هيهتم بيك أو بيكي لأنه دايما في حاجة أهم هو لازم يعملها بمناسبة لازم هو بيستخدم كلمة لازم وكلمة المفروض كتير قوي. لو لقيت نفسك في علاقة مع حد بالشكل ده، لو لقيت نفسك في علاقة مع حد بالشكل ده، خليكوا عارفين إنكوا هتخسروا تلقائيتكوا وهتدفنوا إبداعكوا وطول الوقت هتشكوا في نفسكوا. ستة، العلاقة مع اللاشيء. دي بقى علاقة مع الهوى، مع الفراغ، اللي غالباً بيكون الفراغ الإلكتروني، أنا شفت كتير ناس بتعمل علاقات حب او صداقة على الإنترنت مع ناس ما شافوا همش لغاية كتير منها بتبقى ظريفة ولطيفة بس العلاقات اللي زي دي بيكون فيها مشكلة كبيرة في بعض الأوقات المشكلة دي هي انك بتحط، بتضيف، بتسقط على الطرف الثاني في العلاقة صفات وتخيلات وتوقعات مش بتاعته لا دي بتاعتك انت يعني بتكمل أجزاء الصورة والشخصية اللي بمواصفات من خيالك بحاجات ممكن تكون بعيدة ومش حقيقية وممكن تكون الحقيقة عكسها تماما ويا سلام لو الطرف الثاني عجبته الحكاية وقرر يكون قدامك زي ما انت عاوزه او عاوزها بصراحة انت هنا ممكن تكون عامل علاقة مع نفسك طبعا الأصعب والأصعب ان الطرفين يعملوا كده مع بعض يعني هو يشوف فيها الصورة اللي هو رسمها لها في دماغه وهي تتعامل معاه بالصورة اللي هي رسمها له في دماغه وفي الحقيقة كل واحد فيهم مش عامل علاقة غير مع نفسه ولا شيء. العلاقة دي فيها كتير من العمى. والعلاقات اللي زي دي عمرها قصير. ولو طولت من غير ما الطرفين يستكشفوا بعض كويس ممكن تكون مؤزية جدا. سبعة. العلاقة اللي اتحير. العلاقة دي من أصعب العلاقات اللي في الدنيا. وهي العلاقة مع حد عنده شخصية بينية أو حدية. بوردر لاين يعني. في العلاقة دي انت غالبا مع واحدة او واحد كل يوم بحيل النهاردة انت بالنسبة لها أحسن واحد في الدنيا وأجدع راجل في التاريخ هم من كل شرور للعالم وفهمها وبتحبها وحاسس بيها أما بكرة فانت أسوأ بني آدم هي عرفته وأنت شخص على وجه الكرة الأرضية ولا بتفهم ولا بتحس ولا بتعرف تحب ولا تستهل تعيش من أصله استنى بس ما تقولش كل البنات كده هي كمان مندفعة جدا اللي بيطلع في دماغها بتعمله مهما كان وبدون حساب لأي عواقب ممكن تصرف كل اللي معاها في ثانية واحدة حتى لو مش هتعرف ترجع بتها ممكن تدخل في علاقات عاطفية وساعات جنسية فجأة وبدون مقدمات ممكن تسافر أي مكان في أي وقت لمجرد أن الفكرة طلعت في دماغها ممكن تبقى معاك وفجأة تسيبك وتمشي وما ترجعش تاني وانت ما تعرفش هي راحت فين ولا راحت ليه الأدهة والأمر إنها لو طقت في دماغها تأذي نفسها أو تأذي أي حد بأي شكل هيحصل في ثانية من غير ما تفكر أصلا على فكرة هي من جوها غلبانة جدا وحاسة إنها فاضية تماما رغم مشاعرها اللي بتظهر كتير وبشكل مبالغ فيه الشخصية دي غالبا بتكون تعرضت في صغراء لصدمة نفسية شديدة فككت أجزاءها وخلتها على حفة أكتر من مرض من الأمراض النفسية ألا تقلبات مزاج لقبطة في إحساسها بنفسها اضطرابات جنسية حتى اضطرابات في الأكل والنوم والجسم وغيرها أصعب حاجة في الشخصية دي هي إنها بتحطك في اختبارات صعبة طول الوقت علشان تعرف وتتأكد قد إيه أنت بتحبها وقد إيه هتستحملها وأول ما حضرتك تتعب وتزهق وتبقى خلاص هتسيبها ترجع وتقرب وتحن لك وكأنها طفلة صغيرة وبعدها بشوية تحطك في اختبارات تاني وغالبا بتكون أصعب لو لقيت نفسك في علاقة مع واحدة او واحد بالشكل ده يبقى تاخدها أو تاخده على الدكتور النفسي فورا العلاقة اللي تجنن. في العلاقة دي انت بيوصل لك من الطرف الثاني رسايل عكس بعض في نفس الوقت يعني كلامه يقول لك بحبك وتصرفاته تقول لك بكرهك كلامه يقول يمين تصرفاته تقول شمال اللي يجنن في ده انه بيحصل في نفس ذات الوقت يعني الراجل يقول لابنه ما يهمكش يا حبيبي ذاكر اللي تقدر عليه واعمل اللي عليك والكليه اللي يجيبها ربنا تبقى كويسه وفي نفس الوقت يوصل من تحت لتحت بالتصرفات وساعات بالكلام اوعى تدخل غير كليه الطب الست تقول لبنتها يلا بقى اكبري وشدي حيلك علشان تتجوزي وفي نفس الوقت في رساله ثانيه بتوصلها لها ب100 شكل وطريقه اوعي تكبري وتسبيني اوعي تتجوزي وتتخلي عني بيسموا الرسائل اللي عكس بعض ده وثبت علميا انها بتجنن الرسائل اللي زي دي لو وصلت لأطفال صغيرين لفترة معينة من الوقت بتساعد في إصابتهم بالفصام اللي هو الجنون يعني بالمناسبة إحنا رسائلنا مش بنوصلها البعض بمجرد الكلام بالعكس الكلام بيوصل 7% بس من أي رسائلة الباقي بيوصل بتعبيرات الوش وتعبيرات الجسم ونبرة الصوت وحاجات تانية كتير قوي فما تستغربش لما تعرف انك ممكن توصل رسالتين عكس بعض في نفس الوقت يعني تقول انا متطمن وانت عمال تهز في رجلك وتاكل ضوافرك او تقول انا متضيق شوية وانت بتضحك او انا كويس اهود معك على خدك شوف بقى احنا في علاقاتنا اليومية في قد ايه امثلة بالشكل ده حاول توصل رسالة واحدة حاول توصل نفس الرسالة بكلامك وجسمك ووشك وافكارك ومشاعرك مهما كانت الرسالة دي صعبة او أسية، فهي أرحم بكتير من رسالتين عكس بعض في نفس الوقت. تسعة، العلاقة مع سايكوباث. العلاقة دي ممكن تحطمك. الشخص ده بيكون جذاب جدا وكذاب جدا في نفس الوقت. رغم أنه يبدو أدود وحبوب، لكنه في الحقيقة مش بيحس بحد ومش بيتعاطف مع حد ومش بيحب حد، ولا حتى بيحب نفسه. ده عبارة عن قتلة متحركة من الأزل نفسه لللي حواليه مغلفة بغلاف سلفان في آخر يتلعب بالكلام والمواقف والتصرفات يقدر يقنعك بالحاجة وعكسها يقدر يورطك توريطة ما تعرفش تطلع منها ممكن بكل بساطة يوقع بينك وبين حد تاني وتالت وعاشر ممكن يوقع مجموعة ناس في بعض كسب وملهوش حدود يتفنن في أسليب الخداع والكسب والممطلة والملوعة ممكن يقذي أي حد بأي شكل من أشكال الأذى، من اول الإهانة بالكلام لغاية القتل، وبيعمل كل ده من غير زرة احساس بالندم او القلم أو الزنب، ممكن يولع الدنيا من غير ما يحس بالزنب، لو حاولت تلومه او تعطبه، يقلب الترابيزة ويطلعك أنتا لغلطان لغاية ما يقنعك أنك تعتذر له وتبوس راسه كمان، بيزهق بسرعة، بيبدل وبينوع في العلاقات كل شوية وفي علاقاته بيكون ليه دايما اليد العليا والسيطرة والتحكم في الآخرين ويقدر يعمل ده بمنتهى الهدوء وإظهار تصيبة والبراءة اللي في الدنيا أنني جدا وبيتعامل مع الأشخاص على إنهم أشياء يستخدمهم شوية وقت ما يحب وبعدين يرميهم في قارب سلة مهملات عنيف وعنفه ليه أشكال كتير بعضها مخفي ورق ناعة تصيبة الزائفة وبعضها ظاهر واضح قاسي ما يعرفش الرحمة ورغم انه بارع في الخداع والكتب والملوعة لكنه دايما بيقع ويتكشف ويبقى عامل زي العمال يحفر حفرة كبيرة جدا وفي الاخر يقع فيها الخطورة هنا انه مش بيقع لوحده لا ده ساعات بيوقع ناس معاه خلي بالك احسن تكون منهم لو لقيت نفسك في علاقة مع شخص سايكوبيث مش هقولك خد ديلك في سنانك وجري لا سيب ديلك وجري بكل سرعتك عشرة العلاقة اللي ما تتسميش رغم أنه عنوان غريب لكنه هيوضح مع الكلام في كتير علاقات بشوفها مش بيكون لها اسم معين ولا ملامح محددة وده بيكون من أكبر مشاكلها يعني علاقة بين واحد ووحدة أقول لها بتحبيه تقول ليه عني طيب هو بيحبك لسه مش متأكدة ووقتي يتزيع ومشاعر تنهك وإحنا حتى مش عارفين بنعمل إيه واحدة تانية بتحبه وبيحبها طيب هنويين على إيه لا لسه مش عارفين يعني ايه مش عارفين لو يتقدم ويخطبك امتى لا هو لسه قدام اربع سنين لغاية ما يشوف هيعمل ايه طيب في الاربع سنين دول هتعملوا ايه قدنا بنحب بعض وفي الحقيقة دي مش علاقة ده نزيف مشاعر مساج عاطفي او في احسن الاحوال تعلق بالفراغ علشان بعد اربع سنين غالبا هو هيكون بني ادم تاني وهي هتكون بني ادم تاني حد ثالث أنا في علاقة وتخطينا حدود كتير قوي مع بعض طيب ما تجاوستوش ليه؟ لا إحنا اللي اتنين عندنا فيروف كوماتمنت أو هو متجاوز وعنده عيال أيو يعني اللي انتو فيه ده اسمه إيه؟ إيه الخطوة الجاية؟ يعني مش عارفين لسه العلاقات دي ملهاش عنوان ما تعرفش تسميها إيه لا هي حب علشان الحب الحقيقي علاقة فيها مسئولية ووعي والتزام ولا هي خطوبة ولا هي جواز ولا هي أي حاجة هي حاجة ما تتسميش كده مهمة قوي فأي علاقة إنها تكون واضحة وليها معالم وليها مسمى ومهمة أكتر إن أصحابها يكونوا عارفين أولها من آخرها يعني عارفين هنعمل إيه؟ إمتى؟ مستيبنها كده زي ما تيجي علشان العلاقات اللي بالشكل ده بتاخد منطقتنا ومشاعرنا ومجهودنا ونفسنا كتير جدا لدرجة فعلا مخيفة كل حد فينا يسأل نفسه دلوقت العلاقة اللي أنا فيها دي اسمها إيه؟ 11- علاقة الضحية والجاني والمنقذ بعض الناس لما بتدخل في علاقة مع حد بيختاروا يلعبوا دور من ثلاث دوار دور الضحية او دور الجاني أو دور المنقذ تلاقي حد في علاقاته دايماً بيضحي بنفسه يعمل كل حاجة علشان يسعد اللي معاه ويرضيه من غير أي مقابل يقدم الطرف الثاني على نفسه طول الوقت يدي باستمراره ما يستناش ياخد أبداً يدوب كل ليلة وكل يوم علشان غيره يتهنى ويرتاح وهو ممكن يكون بيتحرق وبينزف من جواه ده اسمه دور الضحية حد تاني لما بيدخل في علاقة تلاقيه يطلب طلبات ويدي أوامر كتير ويبقى دايما متوقع من الطرف الثاني انه يكون متصيع وبيسمع كلامه وما يقولش لأ بيبقى شايف انه من حقه يعمل اي حاجة في اي وقت بغض النظر عن تأثير ده على غيره استنى دايما من الاخرين العطاء والبزل والسماح بدون حدود وهو مش بيرضى أبدا غضب وصعب وقاسي محتاج عتزار وراء عتزار ومش بيسامح وإثبات وراء إثبات ومش بيسند وده اسمه دور الجاني في حد بقى بيكون لطيف وطيب وحنين يساعدك بكل سخاء يقدم لك حلول جهزة يجاوب لك على الأسئلة يرمي لك أضواء النجاة وياخد بأيديك لبر الأمان شخص محبوب مرغوب منتظر بيلعب دور المخلص اللي بيسمع للكل ويفهم الكل يطبطب على ده ويمسح دموع ده ويحن على ده شخص هادي وعائل ورازين ناصح وقريب وحكيم وده بقى يا سيدي اسمه دور المنقذ طبعا علشان تلعب دور الضحية بتدور على حد تنطبق عليه مواصفات دور الجاني وعلشان تلعب دور المنقذ بتدور على اللي ينفع يلعب دور الضحية علشان تلعب دور الجاني بتختار اللي يسمح تخليه ضحية يعني لو حد مستبيح كرمتك وبيدوس عليك ويستغلك مرة واثنين وثلاثة هو غالبا شايف فيك استعدادك انك تلعب دور الضحية ولعب معاك دور الجاني وانت سمحت له بدا واللي بتموت في حبيبها وبتوصله طول الوقت انه فارس احلامها اللي هيخلصها من كل شرور العالم وظلم الناس وان كل احلامها وامانيها في الدنيا انها تعيش معاه بين اربع حطانه بس هي في الحقيقة بتعيش معي دور الضحية وبتطلع منه دور المنقذ وصاحبنا طبعا يحب الدور ويلعبه زي الفل ويوصل لنفسه وليها انه طيب وجدع وشهب وبعد شوية هيدزل نفسه الحق في انه يمتلكها وعتفتكر ان فيه دور فيهم احسن من الثاني بالعكس كل دور جواه كمية هائلة من المصايب والبلاوي والازى والضرر لكل الاخري اللي بيلعب دور الضحية بيلعبه علشان يثبت لنفسه ويحس قدامها انه دايماً مظلوم ومغلوب وعديم الحينة فيهرب من المسئولية والإحساس بالزنب ويرميهم على غيره واللي بيلعب دور المنقذ هو في الحقيقة بينصب شباكه حواليك علشان يمتلكك بعد شوية ويخليك تعتمد عليه واللي بيلعب دور الجاني ده حد بينتقم من نفسه ومن الحياة ومن ناس تانيين في شخصك ومن خلالك تعمل ايه بقى؟ أولاً وقف فوراً ممارسة الأدوار دي وعيد ترتيب حياتك وعلاقاتك وصحح مصرها وكفاية أزل غاية كده. وسانياً ما تسمحش لأي حد أنه يمارس معاك أي دور من الأدوار دي في علاقتك به. وما تسمحش كمان لحد أنه يطلع منك دور منهم تمارسوا معاك. ما تبقاش ضحية ولا جاني ولا منقذ. 12- العلاقة اللي تكون فيها دايماً متحم. عمر الحب الوحده ما يكون كافي لنجاح أي علاقة. احنا هنا بقى بنتكلم عن علاقة ناقص فيها حاجة مهمة جدا وهي الثقة العلاقة دي مع شخص شكاك بارانويد الشخص ده هيطلع عينك بجد اولا هو بيشك من غير اي دليل حقيقي في تصرفاتك يعني اتكلمتي مع مين في التليفون طيب صوتك كان وطي ليه ليه دخلت القضاء وطلعت تاني ليه بتبص لي كده ثانيا هو مش بس بيشك في تصرفاتك او تصرفاتك هو كمان بيشك في نواياك ونوايا غيرك يعني لما عملت كذا كنت تقصد إيه؟ ده هو لما قال كذا كان يقصد كذا من تحت لتحت وهو لا يقصد أي تحت ولا فوق حتى بيوجه إصبع الاهتمام للآخرين دايما رغم إن باقي الأصابع موجه ناحيته هو بيفصر أي حاجة بالمعنى البعيد على إنها إساءة او عدم تأذير دايما متصور إن الناس بتتآمر عليه بتدبر له حاجة نوية نية سيئة علشان كده طول الوقت بياخد كل الاحتياطات علشان لما تتنفذ المؤامرة المزعومة يكون جاهز ومستعد. حرص في كلامه وتصرفاته جداً علشان محدش ياخد عليه غلطة ويستخدمها ضده بعد كده. غضبه صعب وما بيسمحش بالعكس بيخزن كل كلمة وكل تصرف وكل رد فعل ويفتكرهم ويحسبك عليهم ولو بعد سنين. وطبعا هيشك انك خين أو خينة وهيكون عنده مئة دليل وألف برهان. الشخصية دي متعبة جدا ورغم انه من جوه غلبان ومش واصق حتى في نفسه لكنه بيطلع ده على كل اللي حواليه الشخص ده محتاج علاج وماينفعش تكون في علاقة معاه من غير ما يتغير 13. مع مدمن. دي بقى العلاقة اللي عاملة زي خيوط العنكبوت السام تقع فيها وتلف حواليك وما تخرجش منها إلا بمنتهى الصعوبة أنا مش هتكلم عن الإدمان ولا عن المدمنين لإن ده مش موضوعنا لكني هتكلم عن صعوبة العلاقة مع مضمن. انك تكون في علاقة مع حد مستعد يعمل أي حاجة علشان يحصل على مادة إدمانه. ممكن يبيع أي حاجة وأي حد. ممكن يأذي نفسه او أي حد من اللي حواليه. ممكن يكذب، يزور، يسرق علشان خمس دقايق نشوة بعد جرعته. اللي بيكون في علاقة مع مدمن بيتأذي أشد أنواع الأزم. نفسياً وبدنياً وعاطفياً وكل حاجة. أكبر مشكلة شفتها في العلاقات اللي بعض الناس خاصة البنات بيعملوها مع مدمنين هي إنها بتكون مش عاوزة تسيبه رغم كل اللي بيعمله يا ستي ده بيأذيكي هستحمل علشان خطره يا مو ده بيسرقك وبيبيع ذهبك علشان يدمن طيب قولي أعمل إيه بحبه ده بيخونك كل يوم بس لو رجع لي هسامحه ده بالنسبة لي بيكون غريب ومستفز أكتر من الإدمان نفسه لإنها بتحاول تلعب دور المنقذ مع حد مش ناوي ينقذ نفس وده بيستهلك مشاعرها ووقتها وفلوسها وطقتها وساعات حياتها كلها بتدخل في دوامة مش بتعرف تخرج منها فعلا المدمن ملهوش حل غير انه يتعالج وما ينفعش أكمل معاه وهو مدمن أبدا انا مش ربنا ولا أنا نبي ولا أنا منقذ يتعالج الأول واتأكد انه تعالج كويس واتطمن انه مرجعش ومش هيرجع للإدمان تاني وبعدين نبقى نشوف غير كده يبقى بتحرقي نفسك وبتبهدليها وبتدفعي وهتفضلي تدفعي تمن غيلي قوي